Ah ah ah qamar عشق يا لقطر المطر نجيء واثراحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر كشوق الليالي لضوء القمر كعشق يا لقطر المطر نجيء وفي راحتين ضياء نقاء وحب لكل البشر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسوم الكون أحلى الصور فأنا تطيء لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر طفل فقير طواه الأسى ينام وفي مقلتين طجار سنمسح عن كل جرح دماغ ونمضي بما ربنا قد أمر وطفل دماء ونمضي بما ربنا قد أمار ونديع في الأرض بدر النمار ليريق أجرا بهي الثمار إذا المرء يدريك سر العطاء لأنفاق في المدى والعمر ونديع sirr al